سألوا أهل الذكر إنكم سألو أهل الذكر إنكم لا تعلمون. ما مصلي جان تجيبوا كساند دليل كذالك حكومات سلفي دروس كردوة بو جاني والله دليل. او کسی کوایا، او خسیه دکات، بال قیامتی خویی بترسید. او خسیه بو ایم قازان جا. درود با هال باسته و غیبت دکاو، خسینه حقت برای ورق کاو زول ملیب الله گناهمان پاک دکات او، انشاء الله درجه من بر دکات او خواهیم خوش بی. بلامع او کسی با برا. با قیامتی خوی خرآپا، چون کا چند جال دو تو و تو منو دوبارش من کردو بدروسی نه زنین، لبرخوا خوا خوی دزانی و آقاای لضلمانه. بدروسی نه زنین ببین به حزبی که اسلامیش، تجای بب تجای او ببین به حزبی علمانی. حزبایتی نه کن بله. دین داریتی دکن و به هم صلما نج دلمن خودشین دین داریت خودم دکن. جا حکومتیم بود بو حکومتیم بدروس دکن. چی استفاده کی حکومتلا بدروس کرد نیم داده. یعنی بو خالق بعدا دکن بب بپارتی بب بب بای بب بای بب بای چی بو چی بعدا دکن. بخلك دلنا خلتشي نهموتان بس خواب فلسطين بس شو ينسون نذيب يعاملو كون عليه صعصرة راست زورش الدلعين أولم مصلحتي حكومته وولات وقالوا نجتماع دا يا دلنا خلتشي نتقينه وتيرور بناه بيت خلتشي نأجاو أشوب وفيت ناه بيت خلتشي بناي درجانا ولا وشقامانة بناء مظاهرات والله هيجي شرعية إبجومان حكومة أو استفادة إليبكات معنا أوني والله إما هاتفاق بين إما الحكومة دا حكومة بحرم عنده اگر حکومت لقائل ایم بده تا این است همو حزبی اسلامی چیان بوده باعث کلابویان دکریت همو حزبیکس منگانا بودجی خویه کام ما مستعسلفیا کام کس سلفیا ولحکومت دیناری کداوتی او حکومت هاوکاری دکا کس پاس بخواد گرو سربرزیه و ایم چکیش بخواد دکن برا بلامطم ک کاملا یکشد لسلفیا کان داد دکریف دبین ره لخدمتی اولات اومی لتدایه كيتي مع شادك برامبرك ادي اكسر بوتانك والله ما دياره ما بول خدمتي حكومته اكاك جا خو ما خدمتي حكومه بكريات لاشتيك هكذا خو غناه نبره نوالح ذاك الخاجهره حكومه باش تركا خاجهره حكومه شاك تركا خاجهره وابك او حكومته بيته معي خير وبركات باوغلاته اخو غناهني كاو او ما بي خرج بيت خاجهره وابك او حكومته لا سرعه دالت بالرواء دفاع لديني اخوابك نجد جات لديني اخوابك اما دعاء كان ما نبره اب جاء لك الكمله في ثنا واجا وجير مشاكل دروس كردنين او بيغمان ولات ملت مانها هم استفاده لذلك كارجي تشاكا جاك تشونك حكمه اوي بيخوشبي اها اول نشاني أوي أوي او قسانه بو تشوك هر قسيك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والله هر لفظه جلد من بيت السن رج اتهام خلق آساني بهتان بو خلق دروس كي او عميله او بو بكري جلا او بي اي او او بي اي نو يارمتي بو دتو هم قسانه كردني اسانه بلا محاسب اي قرسه تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم با اسان اذا بلا لا يخوازو غرو خطرنا بلا اخوا درسته دروس كرنوي دن با التون نو خير دروس, دروس نيه نذرو عربي عربي نسويتي هل يجوز القيام بعد صلاة التراويح إذا كانت صلاة التراويح قصيرة؟ مم. في أمر أخو عليه صلى الله عليه وسلم دفير اجعلوا يجعلوا آخر صلواتكم بالليل وتراء أخير نوشت عن لا شودا بابي تربت بو يكتوبون ولا مزقوته نقال إمامكات نوشت أكيد همون يجاكب شارقة تاين بيننا هنا نمونه كزور زور مزقوته نواه استحس فاضل خواي جرا وفضله كلامي خوايا لپاشان به هی مزجوتی سلفی کنوا خلق تهد جور دو رده کاکا آو شو مبارکانه نه بد آوا برای بکری او کجاره نه بو آوا به بین مسابقات و پندی پشینانو پرسیار و ولاما نه بو دانیشتنه بو آواک انسان نوجی تهداب کا ورد ورد است مزجوت کان ان شالله بر او آوا درون که شواین قدر بن مرز زندو کنوا بلام تأثیر زور مزجود ماو بشار جک لونه هر یانظر که دک إن أعطيناك الكثرة الله أكبر. غرق قدوم هذا فصلي لي ربك أن ح الله أكبر. بلاه؟ بيجذق بيسيرك عندك يعني بجمعنا و زوربش من بيني بينه. هذه كتو يا ميكبراكم يا ككردت لا قالي نويجي وتر ككردت أو قفل دبي تازة. قفل دبي ودعاء نويجي وتر نويجي وتر نيا. بيا فما كتاي بيدين ده وداك يا خوي ورهداءات اشتمان بن بمن الذكر ان كنتم لا تعلمون